عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميمين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاليوم موعدنا إن شاء الله تعالى في بصرد ما جاء في العام الثامن من شهر جمادى الثانية كان آخر شيء تحدثنا عنه هو غزوة معتا بأفراحها وأقراحها بشهدائها وبغنائمها والناجين منها وأفضل غنيمة كانت هي أنه وان لم يحصل للمسلمين بذلك ثأر تحدثنا أن سببها كانت أو كان هو قتله رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى بصر الشام فهذه الغزوة صحيح أنه لم يحصل تحقيق الثأر الذي من أجله خرجوا ومما منه عانوا لكنها كانت معركة كبيرة الأثر والتأثير على المسلمين أي لصالح سمعة المسلمين فقد ألقت جميع العرب من أهل الأرض جميعهم في حيرة ودهشة مما حدث في هذه الأيام لقد كان الروم أكبر وأعظم وأقوى دولة على وجه الأرض في ذلك الزمن أي ليست هناك دولة فوقها عده وعتادا وقدما في معرفة الحروب وغير ذلك ومن المسلمات لدى العرب أي أشياء لا تحتاج ولا تطرح على مائدة النقاش من المسلمات أنه الذي يريد أن يواجه الروم بالجيوش الكثيرة أي ولو جئتهم بالجيوش الكثيرة فذاك يعد انتحارا انتحارا مؤكدا فكيف بأن تواجه الروم بثلاثة الاف مقاتل أو دون ذلك مجرد المواجهة تعد بطولة لا تنسى فكيف بمن يواجه الروم بهذا العدد في مقابلة ألفي مقاتل مدججين ب؟ أقوى العدد والعدة والعتاد كيف والجيش اليوم يعود دون خسائر تذكر بالميزان العسكري كيف جرى للروم وما الذي جرى للروم حتى استعانوا بنصار العرب من لخم وجذام وبلين وبلقين وبهراء لماذا استعانوا بذلك وما هي تلك الخسائر التي كثرت في جيش الروم والتي تحدث عنها العرب لماذا لم يلحق الروم بالمسلمين لماذا لم يلحقوا بهم وكتفوا بالعود إلى معسكرات؟ أسئلة كثيرة كانت تتردد في شبه الجزيرة العربية ويتردد صداها بين العرب أسئلة ما استطاع أحد أن يجيب عنها إلا بأن قالوا تلك والله من عجائب الدهر أي كانت غزوة أو معركة مؤتة عجيبة من عجائب القدر وكثير مما مما لا تزال عقولهم في رؤوسهم وقلوبهم تأثر بهذا النصر للمسلم حتى من المشركين يعني موقف بطولي وعلم أن الطراز الذي عليه هذا الجيش الإسلامي أن مثل هذا الجيش الذي لا عهد له يعني عمرهم ما شافوا جيش مثل المسلمين أدرك تماما أن من وراء ذلك هو الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه ينصر جنده ويعز عبده وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن خالد ماذا قال فتح الله على يديه فتح الله له فتح الله عليه فقد فتح الله عليه بان فتح بعض قلوب كثير من القبائل بعض القبائل وأي قبائل وما أدرك ما هذه القبائل التي فتحت قلوبها بهذا النصر هي قبائل كانت أو كان همها الأول والأخير هو إثارة الناس على رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي درس معنا أحداث السيرة النبوية في طورها الثاني المرحلة المدنية يجد ما من سنه إلا وهناك طائفة من هذه القبائل تريد أن تغير على المدينة أقصد قبائل بني سليم كثيرا ما رأينا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أقلقوا مضجعه يعني كانوا يقلقون الدولة الإسلامية بنو سليم وأشجع وبعض غطفان بعض غطفان سيبقى على عناده لكن أكثر أهل غطفان اتبعوا ودخلوا تحت لواء رسول الله عليه الصلاة والسلام زد على ذلك ذبيان زد على ذلك فزارة فزارة التي فعلت ما فعلت في السنوات الأخيرة كل هذه القبائل كانت تقبل منهم الجموع مسلمة إلى رسول الله عليه وسلم بعد بعدها غزوة مؤتع إذن هذا لا شك أنه نصر نصر عظيم للمسلمين اليوم للمسلمين موعد بذات السلاسل وذات السلاسل هكذا اللغة المشهورة عند العلماء وهناك من يضبطها كابن الأثير ذات السلاسل بضم السين والسلاسل يمكن أن يكون موضع اسم الموضع البلدة أو المكان في رمل كثير الرمل يعني في قلب الصحراء اسمه ذات السلاسل ومنهم من قال هو اسم ماء المهم لا يخرج سواء كان رملا أو كان اسم ماء لا يخرج من أنه في ضواحي الشام يعني مشارف الشام قبل ما تصل إلى الشام الآن نحن في جماد الثانية موعد المسلمين بذات السلاسل يذهبون إلى هناك مكان يقع بمشارف الشام من أرضه يعني يحد هذا المكان جذام لاحظ أسماء هذه اسماء نحن حديث عهد بها الذين أعانوا وظاهروا الروم على المسلمين جذام وبلي من قضاعة زد يحدها من جهه الغرب تيماء وتابوك إذن هذه لم يبقى بين, بين الشام إلا فراسة معدودة مكان به تلك القبائل التي ظهرت الروم والتي بلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام خبرهم يوم مؤتى فيرى النبي عليه الصلاة والسلام بالضرورة القيام يرى أنه سيقوم بشيء يرد هؤلاء إلى جحورهم ويفرق شيئا من جموعهم لأنه لو أنت تخلص من هذا الضغط الذي في مشارف, في مشارف الشام وكانت تخلص تفرق بين جموع هؤلاء يعني خلاص ليس هناك من سيعين الروم بعد ذلك لا تخشى أن يتجمع عليك غدا وفي الوقت نفسه يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الفأر لمن لذلك الصحابي الذي أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام على خمسة عشر رجلا إلى قضاعه ليعلمهم الإسلام ويعرض عليهم الإسلام عرفته هذا الذي أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام في سرية قبل غزوة مؤته حيث أرشقوهم بالنبل حتى مات جميع الصحابة إلا واحدا منهم ارتث من بين القتلى ولاحق بالمدينة وأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بالذي فعله بنو قضاعة وهو كعب بن عمير الأنصاري إذن الرسول عليه الصلاة والسلام الآن راح يضرب عصفورين بحجر، يعني يشتت جموع العرب الذين يظاهرون الروم بمشارف الشام جد يقضي على بني قضاعة هؤلاء الذين تجرؤوا وقتلوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قتلوا أربعة عشر رجلاً إذن فنحن في جمادى الثانية وجمادى الثانية هذا العام في العام الثامن ذو شتاء بارد قارس. يعني الآن الفصل ليس فصل صيف إنما هو فصل شتاء ذو برد قارس وبرودة الصحراء خاصة بالليل لا تخفى على أحد. فاستدعى رسول الله عليه الصلاة والسلام أحد قادته. هذا القائد ما غاب على رسول الله عليه ما غاب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث إنه كان أخ خالد بن الوليد بالصحبة يعني كان لا يفارق خالد بن الوليد في الجاهلين فأسلم خالد وهذا الرجل في عام واحد وخالد بن الوليد رأينا كيف رفعه الله سبحانه وتعالى يوم مؤتى فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحق هذا الفارس بصاحبه في المقام العالي والمرتبة العالية ألا وهو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه دعاه للمثول بين يديه دخل عليه بيته عليه الصلاة والسلام فمثل وجرى هذا الحوار الذي سجلته لنا السنة الصحيحة يروي لنا الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما من حديث عمر بن العاص رضي الله تعالى انظر كيف بدأت هذه السرية سرية ذات السلاسل قال بعث إلي رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني لاحظ ان الامر سيرسله خذ ثيابك وسلاحك ثم اتني قال فاتيته وهو يتوضا فصعد في النظر اي نظر إليه من فوق إليه فصعد في النظر ثم طاطاه فقال عليه الصلاه والسلام اني اريد ان ابعثك على جيش ولا شك ان هنا قلب عمر بن العاص صار يرفرف سيوليه رسول الله عليه وسلم والسلام على جيش وهو حديث عهد باسلامه فيسلمك الله شوف الوعد فيسلمك الله ويغنمك تاتي سالما غانما وارغب لك من المال رغبه صالحه يعني الحمد لله الله يرفع مقامك ويرزقك مالا فقال عمرو بن العاص فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسلمت من اجل المال أنا ما أسلمت من أجل المال ولكني أسلمت رغبة في اتباعك ورغبة في أن أكون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص هو الذي كان من اشد وألدي أعداء رسول الله عليه الصلاة والسلام كما تذكرون فقال يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح نعمل المال الصالح للرجل الصالح أي إذا أنت أولى بأن يكون لديك مال من غيرك من لا يعرف كيف ينفقه في سبيل الله نعمل المال الصالح لرجل الصالح طبعا هنا طار قلب عمر بن العاص أكثر مما كان عليه مقبل كان يرفرف فقط الآن طار ولكن الآن لنا أن نتساءل لماذا عمر بن العاص بالذات دون كثير من الصحابة اختار النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن العاص للقيام بهذه مهم مهمة وهو قد أسلم فقط في العام السابع أي لم ينض على إسلام عام واختاروا ليكون اميرا علماً سيدخل تحت إمرتي هذه كبار المهاجرين والأنصار الذين سبقوه بالإسلام منذ عاد طويل بل لا تتفاجأ إذا قلت لك إنه سيدخل تحت إمرتي هذه خير خلق الله بعد النبيين على الاطلاق أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وغيرهما ممن شيد لهم بالجنة لاحظ كل هؤلاء سيدخلون تحت رايته رضي الله تعالى يروي لنا الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه الكبير من حديث رجل من بني أسد من الصحابة قال رأيت ابا بكر في غزوة ذات السلاسل وكان لحيته لهب العرفج على ناقة له إذا أبو بكر كان في غزوة ذات السلاسل ونحن على يقين أن عمرو بن العاص هو الأمير على سرية ذات السلاسل إذا فأبو بكر تحت إمرت عمرو بن العاص هذا يصفه يقولك رأيته يعني كأن لحيته لهب العرفج العرفج هذا نبت معروف ش ش سريع الإضرام بالنار يعني يقبل النار بسرعة ففي ذلك لهب يكون أحمر الأصفر لهب إلى الأحمر قالك لحيته من شدة الخضاب كان يخضبها أبو بكر الصديق رضي الله بالحناء كأنها لهب العرفج يعني كان يخضبها جيدا عمر بن العاص إذا قبل نكتشف من هذا أن قبل, قبل أن يذهب ليحتل قضاء وما حواليها فقد احتل مكانة من قلب رسول الله عليه الصلاه والسلام ولذلك تذكر خاصة الكلمة الأخيرة نعم المال الصالح للرجل الصالح هناك أدرك تماما أنه لا شك أن لديه مكان عظيم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فأراد أن يتأكد أراد أن يتأكد فراح يبحث عن مكانه ما المسافة التي أخذها في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام فذهب يسلم الآن عمر بن العاص طرح يبحث عن مكانه في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام يروي لنا ذلك البخاري ومسلم عنه فقال بعثني رسول الله عليه الصلاة والسلام على جيش ذات السلاسل فحدثت نفسي أنه لم يبعثني على قوم فيهم أبو بكر وعمر إلا لمنزلة لعنده فأتيته حتى قعدت بين يديه فقلت يا رسول الله عليه أي الناس أحب إليك هو أخلاص كان يفزن بانه هو اللول أمره على أشخاص على أبي بكر وعمر وغيرهم زد شهد له بالصلاح وهذه شهادة تنهد لها الجبال ويتنافس فيها الرجال فقال عليه الصلاة والسلام هو كان يستنم قال عائشة قال لا أنا أسألك عن الرجال من الرجال فقال له أبو بكر أبوها فقال ثم من فقال ثم عمر ذو الخطاب فعد رجالا عد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرين هذا غير قول لأن بعض روايات ثم من ثم عمر ثم, عل... ثم عثمان ثم ثم علي ثم أبو عبيد بن الجراح تكر له عدة من الصحابة فعد رجالا فسكت الأفضل أن أسكت حلاش. ما خافت أن يجعلني في آخرهم صور ما يذكرني فهنا قلت في نفسي لا أعود لمثلها أسأل عن هذا الخلط كنت لبس بي يا على الأقل وكان متشهيد في غزوة ذات السلاسل الموت وأنا أظن أنني أفضل وأقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والله تزعزع هذه المكان. عرف أنه قد سبقه كثيرون إلى قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا لماذا لم نجب؟ لماذا لم يولي؟ ما دام أبو بكر أحب إليه، عمر أحب إليه، وغيره أحب إليه. لماذا لم يوليهم؟ ولم يولي هؤلاء على عمر بن العاص؟ لماذا لم يولي هؤلاء العظماء؟ هناك سببان جعل النبي عليه الصلاة والسلام يوليه على هذا الجيش، ولم يولي غيره. الأول. ما يميز عمرا الذي يدرس حياة عمر يجدها مثل حياة خالب الوليد رضي الله تعالى عنهما جميعا كان داهية من دهات الحرب عمر بن العاص كان داهية من دهات الحرب يعني فنان في الحرب يدرك يعني إذا نظر إلى الجيش هكذا ينظر نظرة خاطفة يعلم خطته فيضع خطة تناوئ تلك الخطة وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا استعمل شخصا على ما يتميز به لا يعني أنه صار فاضلا من جميع الوجه يعني قد تستعمل انسانا مفضول تقدمه على الفاضل فهذا لا يعني أنه ذاك صار أفضل منه لا ففعل رسول الله عليه وسلم يدلنا على الاختصاص كل إنسان مختص بشيء فأبو بكر رضي الله تعالى قد بلغ الأفاق لكن عمر بن العاص كان أكثر علما بفنون الحرف قدمه عليه في ذلك ولم وسنرى موقف الصديق كيف كانت طاعته لامير جيشه تتعجب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى الذي مجرد اسمه تشم رائحة الجنة ومع ذلك سمر كيف انقاذ لأمير جيشه السبب الثاني وهو مهم يدل على عبقريه النبي عليه الصلاة والسلام. فترى قد بحث في كما نقول إحنا أوراق هذا الصحابي الجليل عمر بن العاص فوجد أن أم أبيه أي جدته من أبيه من بلي من قضاء من فهم من بلي من تلك المواد كانت عادة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت عادته إذا أرسل شخصا سريه أو غزوة سريا يجعل عليها رجلا إن استوى الجميع في الكفاءه يعني عنده, عنده أمراء يصلحون كلهم لقياده هذه السريه ماذا يختار؟ أقرب الناس لهؤلاء نسبا حتى إذا جاء جيش المسلمين إلى هذه البلدة رأوا أن منهم أن قائدهم منهم إذا الرسول عليه الصلاة والسلام نستطيع أن نقول إنه يستألف بذلك الناس يريد أن يؤلف قلوبهم إليه إذا هذا منا وتصور أنك لو بحثت في أهل الشام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بل بعد أبي بكر وعمر وعثمان وقرون طويلة كان لا يزال أهل الشام يفتخرون بغزوة ذات السلاشة لماذا؟ لأن قائدها وهو عمر بن العاص ينتمي أو تنتمي اصوله إلى وضاعة التي هي على مشارف الشام فهكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت عادته يرسل جيشا نعم ينظر إلى أهم شيء وهو تقوى الله تعالى والعلم بالثنون الحرب فإذا استوى لديه أناس كثير في ذلك يقدم أقربهم لذلك القبيلة حتى يستألف قلوبهم هذا ذكاء خارق لرسول الله عليه الصلاة والسلام وترى المدينة الآن في حالة طوارئ خلاص خرج الأمر حالة طوارئ بل حتى المسجد صار في حالة طوارئ تعرفوا أن الجيوش الإسلامية كانت تخرج من المسجد تنطلق من المسجد فترى الحماس في المسجد ترى الرايات ترفرف في المسجد رايات. الاعلامات في المسجد بل وترى وتسمع كلمات التودية بالمسجد ترى بلال بن رباح رضي الله تعالى أنه متغمدا يعني ممسكا بسيفه يحمله أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام طبعا لو دخل أحدنا إلى المسجد في تلك اللاحظات وشيقول هذا انقلاب يتشوف غعشي في المسجد واقف وحاملون الراية وبيلالة بن رباح قدام رسول صلى الله عليه الصلاة والسيف ما الذي حدث فتتعجب وفعلا حدث هذا دخل رجل. دخل صحابي في تلك اللحظة في ذلك اليوم في تلك الساعة دخل المدينة فرأى هذا فتعجب ويروي لنا ذلك الإمام الترمذي بسند الحسن عن الحارث بن يزيد أو الحارث بن حسان بن يزيد البكري هذا جاء من قبيلة بني بكر فقال قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس وإذا رايات سود تخفق رايات سوداء هي التي ذهبت إلى غزوة سرية ذات السلاسة رايات سود تخفق وإذا بلال المتقلد سيفه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت ما شأن الناس جاء ما شأن الناس فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبعث عمر بن العاص شيء هز المدينة خاصة أنهم في شوق إلى غزو هذه القبائل التي أبكرهم لا تنسوا دموع مؤته نحن حديث عهد بدموع مؤته وانطلق الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المسجد في ثلاثمائة مقاتل في ثلاثمائة مقاتل ومعهم ثلاثون فرسا ورفرفت الرايات خلف عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه منطلقين شرقا يعني كما نقول نحن الشمال الشرقي فساروا الليل وكملوا النهار إذن هم يريدون أن يباغثوا العدو يسيرون بالليل ويكمنون النهار يختفون بالنهار حتى لا يتفطن العدو لمسيرهم حتى عندهم جواسيس يخبرونهم بما يفعله المسلمون حتى أتوا طبعا ماشيين ماشيين ماشيين بلغوا مكان طيء قبيلة طيء معروفة مشارف طيء جبل طيق هنا توقف الجيش مع أن المعركة ما شميش هنا معركة في ذات السلاسل ما زال تبعد عن المدينة بحوالي 700 كم وطيب لا تبعد كل هذه المدة لماذا توقف عمر بن العاص شوف هذا الإنسان عجيب علمه رسول الله عليه الصلاة والسلام درسا فطبقه في الحال وهو الاختصاص وهذا ما ينقصنا هنا نحن المسلمين الاختصاص لابد من إنسان يختص في شيء ويعطى تلك المهمة في اختصاصه ويسلم إليه الأمر هنا عمر بن العاص توقف وقرر ان لا يسير خطوه واحده حتى يعلم اين يضعها على الصحراء صعب جدا انك تمشي بالليل في الصحراء يمشي في النهار وكان في النهار صعبا فتصور بالليل فعندئذ طلب عارفا بالدروب في الجيش هل هناك واحد يعرف الدروب ومسالكها سهلها ووعرها فاخبر الصحابه رضي الله تعالى عنهم انهم لا يعرفون احدا بهذه المواصفة لا يعرفون احدا سوى لص لص لس. إيه ماشي هذا ينفع لص ينفع يخدم الإسلام علاش لا أفضل من لص يهدم الإسلام خفنا اللصوص الشرفاء واللصوص ها كما نقول إحنا لص شريف تحدثنا عنهم عروه بن الورد والجماعة الذين كانوا يقطعون الطريق على الناس نعم لكنهم كانوا شوف يمسكون الشخص إذا وجدوا عنده عنده أكثر من مائة دينار نزعوا منه زائد على مائة دينار يقولوا روح دمعت مائة دينار مائة دينار يا حاج وإذا وجدوا إنسان لديه أقل من مائة دينار يزيدونه هاك روح هذا لص شريف على الأقل علاش نقولك نقول شريف شرير هذا دائماً مثال في الزكاة في من تحدث عن الزكاة هذا لص خسيس يسرق شكون يسرق الفقراء حق الفقراء يسرق ولا يعطي الزكاة هذا لص خسيس مهم هذا لص سنرى حياة تائه هو تائه في ضلال مبين عايش عايش على الجريمة وسترى فنه في الجريمة كالناس عندهم فن في الجريمة مثل هذا الرجل قالوا نعرف لص محترفا يعني إنسان مختص هذا عنده اختصاص شو في الاختصاص لسا محترفا مشهور يعني عنده صغير يدير بطاقات تعريف بنفسه أما اسمه اليوم يومه رافع الطائق رافع بن عمر الطائي. هذا يومه يوم تحدث عنه كثيرا ونقل لنا كثيرا من سريف ذات السلس حفظ لنا اشياء اعلم الناس بالصحارة والدروب في هذه البقاء أي لو بحث عن اعلم الناس بالدروب هو رأى الطبراني في المعجم الكبير عن رافع بن عمرو الطائي إذا هو الذي سيحدثنا عن نفسه قال بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام عمر بن العاص على جيش ذات السلاسل وبعث معه أو بعث مع معه في ذلك الجيش أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وصارت أصحابه كلمة صارت معناها شرفاء من المهاجرون أنصار أبو عبيدة بن شرح معه فانطلقوا حتى نزلوا جبل طيئ فقال عمر انظروا إلى رجل دليل يعرف. فقالوا ما نعلمه إلا رافع ابن عمر فإنه كان ربيلا في الجاهلية الربيل في الجاهلية من ثمها سأل أحد الرواة إبراهيم بن مهاجر سأل طارق بن الشهاد الراوي عن رافع ما معنى ربيلا في الجاهلية قال الربيل هو اللص الذي يغز القوم وحده قبيلة قافلة عميتين عبد يهجم وحده يدي لهم كل شيء يرى صورة لإنسان عجيب يغزو القافلة وحده فيسرق ما معهم وينصرف كيف له أن ينصرف سناط ويذكر لنا أحد الصحابة فنه في السرقة طبعا لن نتعلمها لكن لنعرف كيف يتحول الشخص يعرفه بعض أساليبه في البقاء حيا بعد سرقاته لأن سرقة قافلة لا تبقيك حيا لا شك أن الناس يطاردونك أقل شيء يطاردونك فيجدونك فإذا به لا عنده أسلوب خاص في تلك الصحار كيف كان يخرج من سرقاته حيا هذه الصحراء التي خشيها عمر بن العاص كيف كان يخرج منها رافع بن عمر بعد سرقاته حيا يروي لنا ذلك البيهقي في السنن الكبرى وفي دلائل النبوة عن عوف بن مالك الاشجعي يقول كان رافع بن عمرو لصا في الجاهليه وكان يعمد الى بيض النعام بيض النعام يعني بيض النعام لما يأكله لا يكسر القشره بيض النعام يحتاجه يقسمه نصفين فيضع هذا النصف بيض النعام في اماكن شتة مثلا كل كيلومتر يضع بيض النعام يملأه ماء يملأه ماء حتى إذا فر في الصحراء يستطيع أن يواصل هربه ويشرب الماء يعني عنده آبار خاصة له من بيض النعام قال كان يعمد إلى بيض النعام فيجعل فيه الماء ويضعه في المفازن كل كيلومتر أو كيلومتر لا ندري كان يضع بين كل مسافة يضع بيض النعام فيه ماء لماذا؟ لأن الصحراء تحتاج إلى أن تشرب فيها الماء فإذا طاردوه هو. لا شك أنهم سيطاردونه يصبرون ويصبرون حتى إذا رأوا أنفسهم قد أبعدوا المسير خاشوا على أنفسهم من هذا الماء فيرجعوا هو لا لا يخشى شيئا على عنده بيض النعام مخب فيه الماء الذي زود به نفسه وهم هكذا كان يفعل كي يستفيد من بعد فراره يعني عنده عدة بعد الفرار وهكذا كان ينجو من ضحايا سرقاته إذا أرادوا اللحاق به ولا شك أنهم لن يواصلوا مطاردته خشية أن يهلكهم العطش اليوم سمع اقتراح المسلمين ذهبوا إليه فوافق ها هو اليوم يوافق على أن يرافق عمرو بن العاص وجيشه فبدأوا يسيرون ولكن الغريب في الأمر أنه كما قيل حسب بعلم النفع ما العيب إلا في الطمع ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع أي طائر طير لازم يطير. نعرفه ليش؟ انه يدخل في جيش المسلمين سرق أكبر لص في الجاهلية سرق هذا حاجيب سرقه احد الصحابة وأجبره على أن يتعلم منه. صار يتعلم عند الصحابة وهذا سنراه إن شاء الله كيف سرق ليس الآن سنراه بعد الغزوه لما يعود في الطريق سنرى كيف سرقه هذا الصحابة. في تلك اللحظة أصاب الجيش بدأوا يصيروا أصاب الجيش ما دائما, دائما يصيبهم وهو حاجة دائما يصيبهم الجوع صحابة هكذا في كل سرية في كل غزوة يصيبهم الجوع والمخمص الشديدة زد الجوع وحده يؤلم فما بالك إذا اجتمع مع البرد الشديد البرد يقوي الجوع وكل ذلك لا يمنع سبحان الله لا يمنع صارت المهاجرين والأنصار هؤلاء الشرفاء لا يمنعهم من أن يتزودوا بالتقوى والورع ما كانوا يمدون أيدиهم لا أقل الحرام بما فيه شبه يعني شوف الليل وحده الجوع زيد البرد زيد الجوع يعني اجتمع ثلاثة غيلان كما قل غور يكفي واحدهم ليسقط الرجل ولو كان من أعسر الرجال لكن ترى الآن يعطيك درس الصحابة رضي الله تعالى أنه خير دينكم خير دينكم الورع يحدثنا عن ذلك ما لإمام أحمد دائما عن عوف بن مالك الأشجاع عوف بن مالك الأشجاع عنده قصة الآن حبي الخير قال غزونا وعلينا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فأصابتنا مخمصه مخمصة شدة الجوع فمروا على قوم قد نحروا جزورا ناس نحروا جزور ناقا فقلت أعالجها لكم على أن تطعموني منها شيئا يعني أسلقوها وأقطعوها لكم على أن تعطوني تطعموني منها شيئا أجرى لم أجرى؟, أجرى قال فعالجتها ثم أخذت الذي أعطوني فأتيت به عمر بن الخطاب، أتيت به عمر بن الخطاب. فأبى أن يأكله ثم أتيت به أبى عبيدة بن الجراح فقال مثل ما قال عمر بن الخطاب وأبى أن يأكل قال فيه وقد تعجلت أجرب قد تعجلت اجرك لماذا ترك الأكل من هذه الذبيحة لماذا ترك الأكل من هذه الذبيحة مع أنها مذبوحة فيحتمل أنهم ما أكلوا لأنها ذبيحة مشركين ما رضوا أن يأخذوا بالرفصة الحمد لله مزال مقايمة يحتمل أيضا وهذا ما أشر إلى بعض العلم أنه عالجها لهم مقابلة أجرم عينها ولا ما عينها عينها لهم ولا ما عينها. قال لهم شحال تعطوني قال لهم مش تعطوني أخلكم معانا هل قال لهم تعطوني كتفا تعطوني فخذ ما قال تعطوني منها شيئا وهذا عقد باطل في الإيجار شرط الإيجارة أن تعين الجعل تعين الاجره تاعك مثلاً قال ابني لك هذا الحائط بمقدار كذا ما كاش هذه العقلية الفاسدة بعدين لا الآن قبل مباشرة العمل تعين الأجر فإن رضي به صاحبه فالله مبارك وإلا فليجدد العقب مع آخر لذلك علشان يقول لأن هذا يحدث خصومة بين الناس إن وقعت مع تقي إنسان خاف الله عز وجل يحشم يرضى بما تعطيه ولكن يذهب وقد جرح فيك يعني يبقى يشد لك العداوه اذن في الافضل المسلمين ان يبنوا, معامل... يبنوا معاملتهم على الوضوح كشريك تعملوا ولبناتنا خاوه نعم خاوه لكن ها الاسلام جاء للاخوه وهو يأمرنا بان نعين مثل هذا الامر فيحتمل ويحتمل انهم ما رضوا ان ياكلوا من شيء فعل في سبيل الله يعني المفروض درت حاجه في سبيل الله عاون الناس في سبيل الله فما رضوا واقوى الاحتمالات هذه هو الثاني مهمه اكل اخلص تورعا مع انه قد اصابتهم مخمصه شديده في ليله شديده البرد وفي ليل شديد شديد الظلمه قلنا الصحابي الذي سرق ذلك الرجل رافع بن عمرو الطائي سنعود إليه بعد حين لكن الآن نبدأ في بيان هذه السارق. السارق هو أبو بكر من الصديق رضي الله لكنه سرق هذه السارقة أبي بكر الصديق ليست كسارقة رافع بن عمر الطائلة بل هي على طريقة أبي بكر من الصديق رضي الله تعالى وسرق منه شيئا في وضح النهار وعلى مرأة ومسمع من الناس جميعا كلهم يشوف تبدأ تلك السارقه في تلك الأجواء الباردة شديدة البرودة تجد أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد كان دفقه ابو بكر الصديق دفق ابو بكر الصديق وعطفه كان يغمران ويغشيان هذا الرجل دك من الآن وأنت ترى هذا الرجل هكذا ينظر إلى ابي بكر الصديق طوال سفره ذهبا وإيابا ينظر إلى ابي بكر الصديق نظرة المتعجب المندهش منه ابو بكر كان يملأ هذا الرجل دفئا وعطفا في ذلك الجو البارد وأحس الرجل أنه لم يعد يملك قلبه بحث عن قلبه فلم يجده لقد أصبح في ملك الصديق إذن سارقت ابي بكر الصديق أنه أخذ قلبه منه وصار في يد ابي بكر الصديق كان الرجل مأخوذا به حتى ظن أنه نزل من السماء وفعلا ابو بكر الصديق مو قلبه ذاته نزل من السماء لكن وجوده مع رافع بن عمرو نزل من السماء ذلك ما حدثنا ابو بكر بن الضحاك روى بسند صحيح عن رافع الطائي قال شوف كيف الله عز وجل يرسل أبو بكر من السماء لهذا الرجل قال رافع بن عمرو لما كانت غزوه ذات السلاسل قلت اللهم وفق لي رفيقا صالحا شو يقول اللهم وفق قلت لك يعني كان لس من لس. كان لس صالح. يعني يعني أحب الصالحين بش يقولي مثلهم قالك حبيتوب اللهم وفقني أو وفق لي رفيقا صالحا نزل الاجابه في لحظة فوفق الله سبحانه وفق لي أبا بكر رضي الله تعالى أرسل الله سبحانه وتعالى إلي أبا بكر قال فكان ينيمني ينيمني اي يجعلني أنام على فراشه ينيمني على فراش وحده اين مو في البيت مو في البيت في صحراء قاحله في ليله شاتيه بارده والجوع يهتك بالجسم الانسان, الإنسان. ينيمني على فراش زد ويلبسني كساء له من, أكسي... من اكسيه فدك كان عنده كساء طبعا العرب كان تضع على نفسها كساء في البرد مفتوح يعني ذي شقين دي طرفين دي طرفين واحد منها عن الجهه وهذه من الجهه ثم يربط يربط الغني يربط بالجل يربط بأي شيء الذي المحتاج سنرى بماذا كان يربط أبو بكر الصديق رضي الله عنه طبعا لما يجن الليل واش يدير أبو بكر يغطي نفسه بشق ويعطي الآخر الشق الثاني وكان له الحق أن يتغطى بجميع كسائه يفهم بالشقين معنا قال فإذا أصبح لبسه في الصباح يلبسه يسير به وفي الليل يعطيني كساءه الشق الثاني يغطيني به قال لك فإذا أصبح لبسه ولا يلتقي طرفه طرف الأول من الطرف لا يلتقي حتى يخله بخلال كان أبو بكر الصديق يلزق طرف الأول بالطرف الثاني عن طريق العود عود حطبه, حطبة يدخلها في هذا الجانب ويربطها جانب ثاني أما الأغنياء فلهم جلود يربطون بها أكسيتهم. هو كان يربط عن طريق عود او حديده لا ندري المهم خلال فكان هذا الرجل ينادي ابي بكر بصاحب الخلال يناديه غير يا هذا الخلال يا صاحب الخلال حتى هوازن لما ارتدت بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا كيف نكون على تحت امره ذي الخلال عرف ابو بكر الصديق بهذا اللقب ذو الخلال اي انه كان يربط طرفي كسائه بعود او نحو ذلك كان أبو بكر يعرف طريقه إلى قلب هذا الرجل وأحوج الناس إلى مثل هذه المعاملة هو هذا الرجل هذا العطف هذا الحنو وهذا الدف أحوج الناس إليه هو مثل هذا الرجل الشقي الهائم في البراري والجريمة كان يهيم في البراري والجريمة لا يعرف إلا البرية والجريمة قدم له أبو بكر رضي الله تعالى عنه كرما وخلقا وإحسانا جعل كل ذلك جعله يتعلق به دون غيره يعني هذا الرافع صار يتعلق غير بأبو بكر قلت لك سفرة كاملة هو يشوفه. ونارس أبو بكر دورة دائية إلى الله سبحانه وتعالى الناجد بالتربيه العملية مش كلام. شوف طول الطريق لم يحدث عن الإسلام أبو بكر لم يحدث الرجل عن الإسلام ولم يحدث عن محاسنه ولكنه جعل يرى محاسن الإسلام بعينه صار ينظر صار ينظر إلى الإسلام في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وجعل أبو بكر هذه الأخلاق العظيمة التي تميز بها في هذا السفر تقله وتظلله حتى ذهل عن كل شيء إلا عن الإسلام صار ما يرى حوله شيء إلا الإسلام ومر بهذا الرجل شاريط بسرعة فائق شاريط حياته السابقة فرأى في المسلمين في تلك الليلة أو في تلك الأيام صورا رائعة رائقة فإذا به هو كان دليلا لهم في هذه الصحراء فإذا بهم صاروا يدلونه على طريق الجنة صار وجد راحة عجيبة معهم تلك الرايات السود راها رايات بيضا خلاص تغير اللون تاح عنده وصارت ترفرف على رؤوس الصحابة في سعادة عامرة وغامرة لا خمرة في مسيره لا سباب لا عداوة لا بغضاء نظافة طهارة صلاة حب أين هذا من تلك العيشه التي كان يعيشها من الصط والقتل والنهب والغدر والخمر وغير ذلك؟ فالرجل تحول. الآن صار يطمئن، وهو لا يزال مندهشا بمن؟ بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى بهذا الاحسان وانظروا الإحسان، وننظر الإحسان ماذا يفعل بالناس؟ ما فعل لو شيء عظيم؟ كان ينام على فراشه ويغطيه بكسائه والآن سندخل إن شاء الله تعالى إلى مشارف الشام، إلى قرب أرض العدو. هذه حال رافع الطائي، شفناه كيف هو مبهور بأبي بكر يرافق جيش المسلمين حتى اقتربوا من أرض العدو في تلك اللحظات نجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونرى على وجوههم شيئا من الاستغراب يستغربون شيئا تعرفوا شو يستغربوا؟ أميرهم يستغربون أميرهم عمر بن العاص الذي بدأ يتصرف بغرابة تصرف غريب في هذه الليلة مما اثار انتباه كثير من الصحابة وفي مقدمتهم شكون عمر بن الخطاب رضي الله تعالى استغرب كثير من الصحابة بعض التصرفات وحان ليتدخل عمر أو يقنعه بما يتصرف بما هذا التصرف يروي لنا ذلك الحاكم في المستدرك بسند صحيح على شرط شيخين عن بريده من الحصيب قال بعث رسول الله عليه الصلاه والسلام عمر بن العاص في غزوة ذات السلاسل وفيهم أبو بكر وعمر فلما انتهوا إلى مكان الحرب قرب الموعد أو قرب أرض العدو أمرهم عمر الا ينوروا نارا ما يشعلوا ولا شك أن هذا يضر بهم هم في برد قارس فغضب عمر رضي الله تعالى وهم أن ينال منه فقال عمر لما لم يدع عمر الناس يوقد نارا ألا ترى؟ تحدث مع أبي بكر. ألا ترى إلى هذا الذي منع الناس منافعهم لماذا يمنع الناس من أن يضرموا نارا؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى. والله رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. شوفتك عجيب أبو بكر. والله رسول الله عليه. طبعاً أنا ذكر رافع رافع دكتاتاها. آ رافع دكتاتاها. أبو بكر ويشمع ب أبي بكر وأفضل الناس يشوفوا يطيح هذه الطاعة. وخلاص فيه وطاح فقال ابو بكر والله ابو بكر علي رسول الله عليه الصلاه والسلام علينا فنهاه ابو بكر وأخبره أنه لم يستعمله عليه الصلاة والسلام عليك الا لعلمه بالحرب فهذا عمر شوف عمر صحيح أننا نذكر واقف عمر تلك الشديده لكن رجع بمجرد ما ذكره فهذا شوف كانه بحر كان يريد أن يثور وتثور أمواجه لا هدأ نص. كأنه لم يقل شيئا طبعا قلنا خلاص قلب رافع من شيء غير ثورق لا رس ما كاشه لا كان يشم رائحة قلبي في أبي بكر الآن ما هو هنا هو في عالم آخر كيف ينقاد أبو بكر شوف التربية هذا كنا أشرنا إليه في المجالس السابقة عندما تحدثنا عن الإمارة إمارة يعني لها دور في الإسلام نظام لا بد منه و كثير من الناس للأسف لا ينظرون إلى مثل هذه الأحاديث النظر الشرعية، فتراهم لا يلقادون للإمارة، هكذا يظنونها شيئا زائدا. لا والله هي من الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أطاع أميري فقد أطاعني، طبعا إلا في معصية فلا طاع. وهنا لم يامرهم بمعصية. التزم الجميع، طبعا كلهم كانوا صاروا. التزم الجميع طاعة الأمير لما رأوا ابا بكر ومن هو أبو بكر أفضل خلق الله بعد النبيين وهو إذا كان كذلك وموقفه كذلك فلنبغي أن يكون أيضا موقفهم كذلك فهذا الجميع ولكن نحن لا نريد أن نخرج على هذا الأمير لا نريد أن نعمل له انقلا لكن بعض المحاولة محاولة نحاول كيف نقنعه بان أن يأذن بايقاد النار هي شو الطريق أبو بكر أبا بكر الصديق رضي الله عنك تقدم واشفع لنا عند هذا الأمير لعله يأذن لنا لجا لجأ لجأ الصحابة إلى أبي بكر وكلموه ليكلم عمرا وليخف عنهم بعض البرد في وصل هذا الزمهرير الذي يشق عظامهم الآن طبعا بالغ البرد بهم غاية فتوجه أبو بكر إلى عمرو بن العاص فكان رد الأمير أشد وأقسى من الزمهرير قلت لك اليوم الصحابه استغرب نعم كان رده اشد واستمع الى رده يروي لنا ابو بكر من الضحاك عن عمرو بن العاص انه منع الناس ان يوقدوا بليل نارا كاش نار فكلموا ابا بكر فقالوا كلمه لنا فقال عمرو من كلمه زملوك الي ان يعتمد عليك لتكلمني زملوك يعتمد عليك منه الزميل الزميل والذي تردفه خلفك تردفه يعتمد عليك للركوب زملوك إلي لا يوقد أحد منهم نارا إلا ألقيته فيها ما فيها لا يوقد أحد منهم نارا إلا ألقيته فيها سبحان الله ولمن؟ لابي بكر شو ابو بكر؟ غير نحمل السيف وضرب مشرك لا سينا شوف انا ابو بكر صدق ماذا ذاك رافع صدق رافع خلاص مسكين ما راغب نخاف عمري وبعد ابو بكر قادر يقول له من انت من انت حتى تكلمني هكذا ومن انت حتى تنفرد بالرأي اتالا من انا انا ثاني اثنين اذ ما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن تدري من انا, أنا الذي وسيت النبي صلى الله عليه وسلم بمال اساله من أنا؟, انا اول رجل اسلم أول بيت أسلم كله بيت. كان قادر يقول أنا من هاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذي كل ما نشبلوش ولا شيء. أبو بكر انصاف وهذا أمر. ما ذمكش ما صي أمر. إلى هذا الحد وصلت الصرامة بعمر بن العاص رضي الله عنه. الصرامه الصرامة مهمة. لم يأبه لحالهم وهو يراهم الآن أمامه تصدق أسنانهم من البرد. ينخر عظامهم البرد ولم يبالي أيضا بالوساطة هذه التي تذرعوا بها وهو ابو بكر الصديق ولا شك أن لدى عمر من المسور ما يقنع إن شاء الله تعالى. له مسور لفعل هذا وقد كان على حق طول الخط أديها رسمي عمر بن العاص كان على حق طوال الخط عندما منعهم لقد كان العدو بمقربة منهم كان العدو بمقربة منهم وهم قد ساروا الليلة وكملوا النهار لماذا؟ ليباغتوا يتخفوا من العدو زد ستظهر حكمه شحال المسلمون 300 ما ادراك كم عدد المشركين الناس تعرف العدد سعى الجيش من النار لأن مثلا عشرة يجتمعوا على نار فمعنى ذلك أنهم يصيبوا مثلا 30 نار مع أن ترىهم 300 يحسبوا ولا يريد أن يعرف أحد عدد جيش المسلمين لو علم. المهم أراد حفاظ على السرية التامة في قربة الجيش وفي عدد الجيش قال أمرهم بالرجوع اسبروا على هذا البرد واستعدوا لنهار الغد فالليلة حبلة لا ندري ما الذي ستريده غدا لا ندري طبعا وقلوب المؤمنين في المدينة تكاد أن تقع في الأرض إنهم الآن يخشون أن يأتيهم الخبر بما أت به أهل مؤتمر. المهم أشرقت شمس الغد وأشرقت مع ذلك الغد خطة عمرو العاص وجاء الأمر بالهجوم. بدأت المعركة. لا يمكنك أن تصف هذه المعركة ما تقدرش. يعني أنت تحج توصف تبا خلاص. تحج تقول وبدأت أنت تكتب حتى بعض المؤرخين تقرأ له عبارة ما وجدنا شيء يصف إلا أنه قال دوّخهم حتى, أقصى حتى أتى أقصى بلادهم دوّخهم من أين خرج هذا الجيش وكيف يقاتل بهذه الطريقة ما هذه الخطة التي وضعوها يعني إغارة كالبرق رأينا مثلها في غزو بين المصطلق إغارة كالبرق دوّخهم حتى أتى أقصى بلادهم دخل في أقصى بلادهم فلقي بعدهم جمع آخر فحمل عليه المسلمون حتى هربوا في البلاد وتفرقوا قضاع الآن لو جاء هرق الغدن ليطلب المدد من أهل قضاع لا يجدهم لا يجد قضاع أبدا لماذا تفرقت رأس هربوا من ذلك المكان قال في تتمة حديث السابق ثم لقي العدو فهزمهم عمر بن العاص عجيب وغانم المسلمون مغانم كثيره ولله الحمد وراى عمرو بن العاص ما وعده رسول الله عليه الصلاه والسلام وما بشروا به تدركون وتتذكرون جيدا ما قاله عليه الصلاه والسلام له اني اريد ان ابعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وارغب لك من المال رغبه صالحه وولت فلول الاعداء منهزمه ذليله يوم بعد بعد قال فأراد الصحابة أن يتبعوهم. لماذا يتبعونه؟ يقضوا عليهم زيد. كلما قتلت شخص تأخذ سلبه تأخذ ما لديه. فأرادوا أن يتبعوهم. فلم يدعهم عمرو بن العاص يطلبون العدو. نهاهم عن متابعة الفارين. فكان موقف الصحابة أشد استغرابا مما سبق. الآن استغربوا منه هذا الفعل. أكثر مما استغربوا منعه لهم من إيقاد النار الصحابة كلهم التفدوا إلى بيبك فرأوه هادئا فلم يتكلم منهم أحد طبعا ربما سجل أحدهم ذلك ربما الخطأ الأول وهو منعهم من إيقاد النار الخطأ الثاني منعهم من متابعة العدو ربما بعده قال يا الله نعفو ونصفح لكن سرعانا مقترف اقترف عمرو بن العاص امرا ثالثا اثار استغرابهم اكثر من الامرين الاوليين ذلك لان الذي فعله عمرو بن العاص الان لا يسكت عنه بحال ما هو الوقت هو الاذان نعود الى ما الذي اثار غضب الصحابه واستشارهم غضبا وهو موقف ثالث لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه في أمر في تلك الليلة لا يسكت عنه بحب هذا لابد أن نعلم قبل كل شيء وهو من المعلوم في شريعتنا أن أمير الجيش ليس لا يجب الانقياد له في أمور العسكرية فقط بل إننا نقدمه وندعن له ونلتف حوله في أمر عظيم بل هو أعظم شعائر المسلمين وهو الصلاة أمير الجيش هو إمام الصلاة كما ليخفر لذلك تدرك جيدا أن القيادة الإسلامية لا تفرق بين الدين والدنيا أبدا فلم كان في القيادة الإسلامية للعلمانية التي تقصي الدين ولما كان في القيادة الإسلامية للصوفية التي تقصي العلم بأمور الدنيا والعجيب أن كثير من العلمانيين بعدما أقصوا الدين يجعلون في واجهة دين الصوفية هذه نظرية أو معادلة لا بد أن تتم حتى يتسنى لهم سيطرة على كل شيء وإبعاد الناس عن الدين فالمهم قلنا قيادة الإسلامية لا تعرف هذه الأمرين بل وليست من المادية أبدا التي تجعل الإنسان عبارة عن حرف ورقم في الوجود حالة معادة خمسة الاف إيه؟ أبد عادي املا الفراغ في الكون لا على ضوء هذه المبادئ على ضوء هذه المبادئ كان عمر بن العاص هو القائد في الأمور العسكرية والقائد أيضا في أعظم ما يحلي الحياة الإسلامية وهي الصلاة كان إمام الصلاة يأتم به من من كان يأتم به في هذه الغزوة طوال الطريق طوال الطريق سبعمائة كيلومتر عشرة أيام ذهابا عشرة أيام رجوعا ها؟ ويأتم به من خير خلق الله على الإطلاق بعد النبي يأتم به أبو بكر يأتم به عمر يأتم به أبو عبيده بن الجراح وغيره من الصحابة رضو الله تعالى هؤلاء الذين سبقوه سنوات وسنوات إلى الإسلام ويحفظون أكثر منه من القرآن آية سورا وآيات يعني إذا أردت أن تجعل مقارنة بين عمر بن العاص هو حديث عبد الإسلام لم يمضي على إسلام عام واحد فقط هذه الليلة في هذه الليلة الباردة خرج لي أمهم في صلاتهم في صلاة الصبح كما أمهم في الليلة السابقة في الجهات سبيل الله إلا أنه الليلة قد استيقظ محتلما على جنابه واستيقظ لاداء صلاة الفجر بالمسلمين وكان واجبا عليه ان يغتسل صح لازم يغتسل لكن البرد شديد والندى قد حوله شدة البرد حوله إلى جليد الماء حتى ولو سخمته فهو يؤلم أكثر من الحديد ولا لا يمكن تكون الأيام باردة مو مثل ساعدلية تكون برد هذا الصقيع هذا الزمهرير فلا شك أنه ما استطاع الاغتسال ولا ينفع تسخين الماء فماذا فعلت يا عمر؟ يحدثونه ونفسه في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد قد رأينا في تفسير صورة النساء قال احتلمت في ليلة باردة احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت ان أهلك خفت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح طبعا سبب فعله لذلك واضح جدا غاية سهل جدا لو سألته يكمل لك الحديث يقول لك إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إذن حافظ قليلا لكنه وعى كثيرا ذلك الجزء اليسير الذي حفظه من القرآن وجد به مخرجا كما وجد الآن رافع الطائي ما زال معه رافع الطائي وجد في أبي بكر رضي الله تعالى طبعا الآن في طريق العودة صلى الله الصبح ومراجعين فإذا برافع الطائي وجد في أبي بكر صاحب الخلال الرائع بوابة يهرب من خلالها من تشرره وضياعه وحيرته إلى الأمن والأمان المطلق في طريق العودة إلى المدينة توجه رافع إلى أبي بكر الآن قضاء. يذهبون المدينة مفترق الطرق وينتقى تقى وين في جبل طيق قبل أن يصل إلى طيق قال لازم نغتنم من هذا ليطيحني شحن من مرة من اللي بدنا المسير وانا فالأرض قال لابد أن أقترب منه واساله بعض الأشياء فوجد سيد بشي قلتني القلب انتاهن سيد لسلق له قلبه فذهب إليه ليعطيه قلبه الذي أخذه منه فإذا به ولله الحمد يجد ذلك القلب حيا استقاه أبو بكر رضي الله تعالى بكلمات هي أحلى وأغلى وأعظم كلام سمعه رافع بن عمر الطائف في حياته كلها. يقول لك قال رافع يكمل لنا حديثه السابق لجروا أبو بكر بن الضحاك والطبراني في يكون الكبير قال لما قضينا غازاتنا وانتهينا إلى المكان الذي كنا خرجنا منه هذه طيب توسمت ابا بقايصته رحله فاتيته فقلت يا صاحب الخلال سمعت كيف ناديه اثر فيه بترك ذلك ذلك يا صاحب الخلال اني توسمت او توسمتك من بين اصحابك يا اخي انت وحدك فقال روبكر بكر ولا وعلى باله باللي فعل فيه الافاعي قال مش ما لك ولما قال لتعلمني شفت قلت لك كي يجلس اليه ويعلمه قلت لك سيذهب يذهب اليه ويقول علمني كيف صرت تاخذ القلوب من صدور الناس قال لتعلمني تعلمني فاتني بشيء اذا حفظته كنت مثلكم نحتاج شيء نحفظه وشنو اللي مثلكم مسلم فقال ابو بكر الصديق اتحفظ اصابعك الخمس وش عبديهم تفني انا كنت ما لا شك انه مشكله نعم قال احفظ أحفظ احفظ اصابعي الخمس نعم طبعا لازم يخبيهم والا يديهم فقال نعم احفظ اصابعي الخمس فقال اذا تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تقيم الصلوات الخمس وان تؤتي الزكاه ان كان لك وان تحج البيت وتصوم رمضان حفظت قال نعم في فعال خمس أمور هذه الأشياء التي يقوم عليها حتى تكون مثلنا قال وأخرى نزيدك قال نعم لا تؤمرن على اثنين تكون أمير على اثنين مش تاني من الأمر فإن أخذ وندام هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال وهل تكون الامره إلا فيكم يا أهل المدر يعني أهل المدر أهل المدن طبعا الإمارة الخلافة لها شروط قال هل تكون الإمارة إلا فيكم يا أهل المدر؟ يا إما من قريش فقال يوشك أن تفشوا حتى تبلغك ستنتشر الإمارة الناس قالوا لأمارة أن ترى الحفاة الرعاء أن ترى الحفاة العورات رعاء اشاء هم لا في البنيان هم رؤساء الناس كما رأينا لا تقوم ساعة يملك الدنيا لوكا ابن لوكا قال ستفشوا حتى تصل حتى تبلغك وتبلغ من هو دونك اكتفى رافع بهذه الكلمات اكتفى بوصيه الصديق رضي الله تعالى واعتنقها اعتنق شد فيها وودع اصحابه رضي الله تعالى في هذا المكان طيب ودعهم مؤمنا ودعهم بعدما اصبح مؤمنا بعد أن لقيهم وصحبهم مشركا شوف لقيهم مشركا وصحبهم مشركا لكنه فارقهم مؤمنا وادعهم بغير القلب الذي لقيهم به في أرض في أرضه التي سيعيش فيها ويفتح فيها حياة جديدة بيضاء بالتوحيد الخالص وغاب الجيش عن ناظريه ولكنه ما غاب عن قلبه وعن ذاكرته طبعا حتى بعد مدة يموت الرسول عليه الصلاة والسلام ويستخلف أبي بكر أبو بكر في يقول له يقول لك كيف شكون رأسه قالوا أبو بكر قاله لا تؤمرنا على اثنين فيكمل لنا ويقول لك فلقيت أبو بكر بعدما استخلف فقلت له كنت, كنت لقيتك يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا قال أبو بكر عرفت أبو ينكر ما ينكر عرفت قال كنت نهيتني عن الإمارة ثم ركبت أعظم من ذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم ترك أمير على أمة محمد فقال نعم. نعم ومن لم يقم فيها بكتاب الله فعليه بهلة الله أي لعنة الله من لم يقم فيها بكتاب الله فعليه لعنة الله إذن المقصود لا تؤمرن على اثنين إلا إذا كنت ستحتم فيهم بكتاب الله من علم من نفسه انه لا يستطيع ذلك سيضطر إلى أشياء هذا لا يمسك مهم هذا بعد ما وقع في الصحراء زاد وقع عنده انت رضي الله تعالى عنهم أجمعين أما جيش ذات السلاسل فقد انطلق إلى المدينة ليمسح عيون المسلمين التي بكت يوم معتا وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل هذا الأمير المظفر المنصور عمرو بن العاص وجيشه الذي دوخ قضاعه ما حولها عاد ليؤكد للنبي عليه الصلاة صدقة تلك الفراسه عندما قال نعمل المال الصالح للرجل الصالح لكن صلاح القائد لا يعني السكوت عن أخطائه فقد وجد عمرو بن العاص شكاوى ضده عند رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت هذه الشكوى مشروعة سائغة جائزة شيء يعني من قبل إفساد هي تمس مصالح الأمة فلا يشفع عند عمر بن العاص ذلك الانتصار الذي أظهره فاستدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام تعالى وكانت ثلاث نقاط لابد أن نتناقشها يا عمر النقطة الأولى لماذا منعت الجيش من إيقاد النار ولم تمر عليهم ليلة في حياتهم يحتاجون فيها إلى النار مثل هذه الليلة الثانية لماذا منعته؟ الجيش من الغنائم طبعا الإنسان الذي يشكوه ويقوش قالنا ما تلحقوش العدو لا من الغنائب كيف قال لا تلحقوا بالعدو لماذا منعته من ذلك؟ والثالثة لماذا صليت بالجيش وأنت جنوب؟ يكمل لنا عمر حديثه السادق فيقول فلما رجعوا الى رسول الله عليه الصلاه والسلام اخبروه بالخبر وشكوه الي وشكوني اليه فقال قلت يا رسول الله لولا كانوا قليلا 300 فكرهت ان يوقدوا فيستبين للعدو قلتهم ايش كنا قليلا لو ضربنا نارا بانوا بالاقلال الفهم هذه واحد وكرهت أن يتبع العدو وخفت أن يكون لهم مدد فيعطفوا على الناس يروحوا المكان من عندهم مدد وين على بالك يروحوا المكان عندهم عسكر للمشركين يعطفوا اي يميلوا علينا وهذا الذي حدث مين مغزة مؤت لماذا الروم ما تبعوش المسلمين خافوا أن يكون لهم مدد إذن عندئذ قال فحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أمره عجب الرسول، أمر لا عجبوا. عندئذ أدرك الجميع بهذا. ال... نسمع الصحابة ما هذا الذي كنت تريده. نعم. سمعوا سبب ذلك وسمعوا حمد الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك وأدرك الجميع بعد نظر الرسول عليه الصلاة والسلام في اختيار جيوشه. عرفوا كيف يختار النبي عليه الصلاة والسلام وتبين لهم دهاء عمر. عرفوا بلي إنسان لا يتصرف إلا عن دراسة تحته. لكن بقيت مسألة الصلاة. لماذا صليت بالناس وأنت جنوب؟ سنبدأ ويكمل لنا. احتلمت في ليلة باردة في غزوه ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا عمر أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فقلت فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال. وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يقل شيئا هذه انتصارات عمر بن العاص انتصاراته في الحرب زب وفي السلم إلا أنه لم ينتصر على تلك القائمة الطويلة التي سكنت قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان السكوت خيرا له عليه أن يبذل الكثير والكثير للحوق بمن سبقوه بإنجازاتهم العظيمة وعمر لها ولله الحمد عمر يصدق فيه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا ثقهوا يعني أشرف الناس أشرف الناس في الجاهلية هم أشرف الناس في الإسلام خاصة إذا ثقه يعني اللي كان شريف الجاهليه يزيد الإسلام شرف ليكون كريم في الجاهل يزيد الإسلام كرم. ليكون شجاع في الجاهلية يكون شجاع في الإسلام ازداد شجاع. متى بشرق إذا فقهوا إذا فقهوا الفقه الصحيح والله سيزدادون ذلك أما الذي يتحول فذلك لعدم فقهه فكان عمر بن العاص ولله الحمد قد سجل البطولات في الإسلام كما لا يخفى لمن درس تاريخه وحياته وسيرته وندع قريشا أين قريش قريش الآن حزينة لم يبق لها إلا الحج عندها غير الحج در السيادة حاصرها رسول الله عليه الصلاة والسلام من جميع الجهات أول حصار انتصاراته التي بلغت الشام زب ثاني حصار دخول القبائل الكثيرة في تحت لواء الرسول عليه الصلاة والسلام زب حصاره بعهده بينه وبينها عهد ويبقى هذا الحصار حتى يأذن الله بفتح مكة وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه وصلنا إن شاء الله تعالى أسباب فتح مكة في المجلس القابل يوم الثلاثاء نكتفي بهذا القدر الليلة سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إلا لا. أنت أستغفرت ويأتوليك السلام عليكم